مثلهم يعني صفات فانا اتنفاق واندا كانت شوان كمثال الذي استوقد نارا وكيويكا سينة او اجرك هلكري نافطاري وتيكيدا فلما اضاءت ما حوله بجواختي ذي اجري دور راخت قرون كري خداني ذي اجري خديتي خوديتي خب اجري جرم امين بوشوي تشتيجي تنابوي بشتروازوي ذهب الله بنوره قد على رونه يوان كسب، طمرا أفاق وتركهم وهيلا في ظلمات نفهان هندك طريات يادا لا يبصرون برمان دوري خنابين، متحيرا ريكا خبناك والطرس، أين المنافق جتوصان واختوان قوتي أن بصرمان أمين بن. وقت تمرن لطرس توان وعذاب خدي.